انا علمت الكتاب وكتب خاين انا علمت الصراحه ة و ط ل ع ج ذ ا علمت انا علمت الكتاب او كتب خاين انا علمت ا ل ص ر ا ح ة او طلع ب ا ل ذ ا ت انا علمت الوفا علمت الوفا شو غدر بيا حتى بغربتي ماما ما ما دقلي البال باقيه نص الدرب محتاره متعرفين هذا العشق و أ س ر ا ر ه ويل س ه ر هبل سواد عيونك خ ا ي ف ة تحبينو يلومو بين والشوق بين عيونك خايفه تلفين ويلومونك باقيه نص الدرب م ح د ا ر ه متعرفين هذا العشق و س ر ا ر ه 「お前は」<音楽> 「採れない」「採れない」「採れない」「採れない」「採れない」「採れない」「採れない」 I mean, we'll o s e o n We'll say, w e l have to do it.